شبكة مزامير آل داود تقدر آه آه آه آه آه آه آه آه يريتك عمري يا رمضان الوقت ما يعديش بعدتي كتير وجاينا دمانو شهر لوحدو مي كافي يا ريت كان مر يا رمضان يا الوقت ما يعديش بعدتي كتير وجاينا دمانو شهر لوحدو مي كافي انا اللي غرقت في الدنيا ونفس النفس جوايا ولكني بروح تانية بتتعلق فأشايا انا اللي غرقت في الدنيا ونفس النفس جوايا ولكني دروح تنيا بتتعلق فأشياء يريتك عمري يا رمضان يريت الوقت لا يعديش بعدت كثير وجاينة دمان شهر الوحد ما عن الدنيا بكون صايم ومع صوت الأدان افطر عن الدنيا بصوم اختر بقول اسحى يا نايم عن الدنيا بكون صايم ومع صوت الأدان افطر عن الدنيا بصوم يريدك عمر يا ربا يريد الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاينت وشاطر الوحد ومي كفير ويجري الخير في قلب حصان ويجري الثاني في التسبيح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 يا عمري يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاي ندمان شهر لوحدي منك فيه يا عمري يا رمضان يا الوقت ما يعديش بعدت كتير وجاي ندمان شهر لوحدي Don't oh make